التوزيع والهندس الصوتية وسام الزرقان عادل خيام يا ظل اي يوم اليوم من يقوم وكلها توزرت ناشد حسين وبالعين دمعت نزرت شنو الاسباب ولا جوع بيتامط الشر شنو الاسباب ولا جوع الشر وين عباس بلا راس بشوي المظلمه وإن عباس بلا مش مشكل الظلمين عديل اخيام يا ظلم المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسة الحان الوفاء الإسلامية المنتج المثل محمد الزهير غير الحال بالاطفال يحوط هاليتين تسعر النار والاخطار تدور على الخيام صاحة تحسين نساوين تردش جمس <هم> صحت حسين تسوي في لجلي بس قول لا طمن esi m Vert le 10 Alli, tre 1970 Alna harta ali me was Aftol hi ngil rekay Game91 أدفن شلون والأعيون تدور على الوصيل يصعب الحال تدهر لأمال نزل ماي العمال إلا بتصيح على ولا رد الخبار وإلا عباس شجل راس تشوف على النهار ولا من ضاع بلودا عجب هموسها ظلم الأكوان يصيوان الفلك من يرحمه التوزيع والهندسة الصوتية وسام الزرقان أدا الرادود الحسيني او زهراء الطائف كلمات الشعر الحسيني سيد عباس الهماشي مونتاج مهند محمد اخراج وسام الزرقاني تم تسجيل والمونتاج في شركة الشمس للانتاج والتوزيع الاسلامي العراق وواسط مدينة الكوت